ليه ليس النيراس للأموات إنما المذيع لسولا هو الأحياء أي معاذين. الآن أهل أو غيره من مقصدي نيراس اللي هو الأمتذائ اللي دي لا يالك. وردت العلماء علماء في مصر ورد من العيلة كلها غنية. اولاد كل كلهم اغنياء الا الاولاد اللي تابعهم دول ليه بما كانوا في على لا ده عايز السبب ان جعلهم ما في فقر, <تصفيق> في فقر. كلهم وكلهم معهم سلوان. واجب العلماء ان ان اولاد الابن دولة حق الناس حق الناس بالوصية اللي, اللي الشرع جعل للانسان ان يوصي في ماله حق الناس بالوصية لمن؟ لولاد الابن دولة اللي هم مشهين حاجة وعناوهم اغنية فرحوا بدين قانون قانون اسم الوصية الواجبة الوصية الواجبة قانون لتانه خمسة ورجعين ما يعطي الابن اللي مات قبل ابوه يعطي لاولاد الابن حق قبوهم في حدود السنة فأنا الوصية تقول كيف؟ في السنة يا اول طيب ربنا الوصية مين اولى الناس بالوصية هم جاءوا ولمجانا اللي ولمجانا قبل ابو فجعلوا وصية يا رب في حدود السنو لأولاد الابن أو أولاد البن اللي ماتوا قبله ويصبح وطيه مش وطيه فيها وطيه واجبه هذا يعني ثانية اربعة واربعين مثلا وما قبلها مكانش غير الابن يأخذوا ايه اي حاجة مما بعد ثلاث خمسة واردعين وبعد فضول القانون عصح لأولاد الإسر حققوهم في حدود الثرن وتبقى واجبة حتى ولو لم يوصلها وطية واجبة في مصر دي لسائل ايه في الإسلام لو على العلماء. العلماء فعلوا هذا الحدود الذي ااا قررنا الشرع بينه نحن نجيب الاستاذ اه نجيب اعمالها الشيخ المراغي الشيخ عبد الهار وعلمنا من هيئه العلماء وعقروا هذا الوضع وأطلح مستقرح القانون المصري في التشريع الأحوال الشخصية في السنة وهي لو يتعمل في مصر ليه قوارية أبو 15 لو في أي حاجة في هم يتحايا بجيزة بتعامل ماذا لو ألا أقول لها ثلاث سنة من كورو ايه البنش صاري ما اكتهاد من الاولين في مصر خلاص. ما نلزمش هذا لا يلزم اغيرها اولا ما حق ال حق, حق السكرة في مصر و اصدره حالة هل يتلزم دنيئ الاكتار عزونا اللي لا يتلزمه كما تبين الآلات غقوبة من القائم والحريفات خرجنا عن الاذب ونحنوا عن حدود الله فإذا فعل كل مؤكسة خشرة وجرى ان عليها تحارب الشهود تقليل <تصفيق> حين هل شاهد الشهود ان تظل في بيتها وان تحفظ في بيتها حتى يتوصع او في شأنها حكم اخر من عيد هادو كل اعلم الآية والله من ثابتك فاستشهدوا عليهم عربعة من منكم عربعة منكم وودكم عربعة من جماعة الإيه المسلمين فاين شهدوا اول هذه المرأة ساعة الفاحشة هم في البيوت حتى يتوفقهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ينسكها في البيت لذات او يأتي تشريع اخر من عند الله يصل في هذا بقى وقد اتت تشريع عند الله. فاتت في الشرية لأنها تحطها الأمراض إن كانت ذلك مترزوجة خلجة وتغريب عام وإن كانت مترزوجة خلجة الآن هو اللي قصر القد جعل الله لهن سبيلا ربنا العزه السبيل الآية تقول او يجعل الله لهن سبيلا فالرسول الجعل الله لهن سبيلا جعل الله لهن حكما الذكر والذكر جرد مئة وتغريب عام والسيء الزاني عاشر <تصفيق> نعم ايوه ااا ف... يجعل الله لهن سبيلا يعني يجعل الله لهن ايه حكم الاخر غير ان تحبسكن في البيت حتى يتوفى اهلكم يعني كان الحكم في اول اسلام يبقى تحبسوا زيها توقف في بيتها حتى يتوفى اهلكم الذي القرآن لا عد ان في حكم اخر حيث او يدعى الله لو الله سبيل فقرسولنا في الوارة 8 ان السبيل قد جاء قد جاء الله الله طيب البكر من شد المئة في الوارة قيد الزك يعني الزكري لن يتزاوش من الرجال والنساء جنب نيهة وتفريغ عن وإذا كان الرجل يغرب عهد يعني يبعد عن الملايات اللي هو فيها أو المحفظة اللي حطرت فيها الكريمة إلى محفظة أخرى تمثيلا به وإبعادا له عن المرأة التي زدى بها أو نحو جارج أو إبعادا له عن هذا الضوء الفاسل الذي تلاعجه كل مرأة تغرب اذا كان يتيكسر وليها يتعل معاها في هذا ذلك تغرب عام ايضا تغرب ثلاث فإذا نتيكسر لما يكن عنده ولي او كان وليها لا يستطيع العمل في المحظة الاخرى اذا يكتفت لها بايه جنب الاسم والسيب يعني متزوج رجل الاومر واذا يكون متدوج بالساعد لا تكون متدوج وطلع مرض يبقى هو ايه سيب ويرضع مش معلها انه يظل وهو في حالة الزواج لا فلطلع. او المرأة ارملة سلطة او توقفي هذا الظهر تبقى ورغم الظهر <تصفيق> يعني الازام قد يعني زاق هذه المسعة في زواج حلال تبقى اسمه متزوج او اسمه صيد لانه طبعا تشد الوصول عليه لانه زاق الحلال وأنصرف عنه الى الحرام فلا يسلك السبيل انه سقيم غير متداول خص عنه لأن لم يذق هذه اللذة من طريق حلال ثم انصرف عنها إلى حالة لا تدوس خص عنه الجلد لكن إذا هذا الامر بطريق الحلال ثم انطرط عنه الى الحرام لذلك جاءه ان يبعث عن الحلال يجال عن الوجود باتجاهه الى الحرام قال على رسول الله جلب اول فجلده كل واحد منهم مئة غلط لكن الرجل لم يثبت في القرآن وانما يقولون يقول علماء الله علماء حلم القرآن ان كان فيه آية ورسفة في والإذن الحسندي الشيخ والشيخاته إذا جانجا فارجوا موهولا لبتتك لكالا من الله والله عزيز حكيم ليون ذكي الآية القرآن وعيه ونوذخات وعليه في طاقة عن هذه الآية كانت موضوضة ونوذخة اذنبتكم مرجوضة فعلا رسول الله قل الله وسلم <تصفيق> رجل ماعز والغامدية رجل ماعز والغامدية كماعز لما دعوا اعترف بجناه قال الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك لما لعلك فخص. لعلك لعلك عايز يتركه هو يعني بيعرضني بالسرط عن اكراره انك انت نبذلش يا فميزانك لأخذ هالأمر انك انت نيفت لك فبتسمي اللمت دينا على علاك يا تقاربتها وتسمي اللمت الى اللي عمل داك دينا ومن ناعد يا رجاء قال لا يعني في الإمام ان هو ايه ان هو يعرض ليه ده ثلاث وقت لعرضه يعني يرجع ايه عن تقاريره يقول يمكن استخدمه كده ممكن تعمل كده احكي على مشكله مش احكي لنا حاجة لا كنت يقعوا بعض الحاجة. بعض الحاجات ايثني بالامام او القاضي ان هو يعرف عليه ايه اللي يفيد الرجوع الاحكام ازاي على الشرع مش مش محدد باقامه او تعذيب الناس شوفوا هو هيعرف عليه ازاي انا هقول لحلك يا قاضي قال لك تعصى كده ان هو ما رطعتش الجري من السكن اه فجاءت والغامديه ايضا كانت واقفه في دماء تؤقيم عليها عسكر الرشيد المره دي بقى ورش ليه شعوذه في ذني قراء اللي هم ايه جراعنا وجودين هكذا الامريسيا وقربة عدو شده شرير دي يجي زين الفقولة ويجي لو ايه عاديهم اشياء قولتيني تتبيني هم تتبيني هم تتبيني هم عطوها ايه مجالي متيجي هم المذكر رأ والذاني يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما فبعدا واحبسوهما من روحهما وانتهى انواع الاذى والذاني يأتيانها منكم فإن فانتهى واصلحها فاهربوا عنهما اذا تاب الى الله واصلح اعمالهما فأعرضوا عنهما ولا تعيروهما أقول هنش انت تقول خلوفي انت عشان يرى ثلثان واطلح فأعرضو عنهما ان الله كان ثوابا رحيم هذه <تصفيق> بعض الوقوفات في الجرائم الخطيرة افعال التواش ثم ويل الله سبحانه وتعالى جزاء الذين يتوبون من الصوبة وان الرجوع الله لكن الصوبة يعني ينبغي أن تكون عن قرب لا عن بقر. واحد ثلاثين مزين سنة أن تكون عن قرب ولا تستمر الإنسان في معطيه طول حياته وبعدين يجي له طيب حضرتك اللي عندك الحكايه دي اه طيب لو كان مسكت طرامات قاعده كويس جاي سامو وكر هو شرط <تصفيق> <عن> ان هو كان في <تصفيق> كل مكان بتاعاتي انا انا كانت عنده الفرصه هو يعمل اي حاجه انا عارفه ويدي عن انه هو ها يكون من هو ساب عن طلب أقول طلب الساب يعني so. <nopol> على الله الذين يعملون السوء بجهادة ثم يتوبون من قريب هؤلاء يتوبوا الله عليهم ثم يتوبون من قريب الناس الذين يعني يحول الثانية الموضوع لك عند الغرغة هذات الغرغة الغرغرة دي خلاص انا غره غره من قريص فقول يضحك اصل لما تقولون من قريص امال ده كانت عند الغرغرة من حوالي امال من بعيد كده ها من بعيد كده ايه ده بأ؟ فتقول من قريص الانسان قادر على مباشرة المعطيات فالبغيه لما وشها كشكش وظهر التجاعي في وشها وشعرها تطاقب ما حد رغب في ايه رغب فيها ما عطلش بيشيها جبايل دي دولة تبت تبت لي بقى هو انت ولي حد ها مش لي حد انت ولي حد انت والتفكير مش فكره اللي في, في كذا اي هي تكون سريعه قبل مفاجاه اه التفكير مش المعنى من يعني اول من يعني ما يبعث اي يعمل الفحيح ان هو يشوف ما, ما عن مباشره عن المرأة لما صدرت وعاسها الرجال ولم يعد احد جنهل اليها واصبحت يعني قضيحة المنظر ايه يا لا ايه يا سبت؟ لا او اصبع الرجل عاجزا عن مفاشرة النساء ولا يا سبت؟ لا الواجن كان بطلع الموثيرة علشان يفتح الشهر ويكثر الإزاز ويعدي عشان يروح على يعرف مكانك الضرب رفص في, في رجله فييجي يصبح من أعش إيه هو ممتوب بقى؟ طبعا الضرب يا إيه؟ وانت قادر على حاجة؟ ما انت بقيتش قادر على أنك انت تفعل الزمج اللي كنت تفعله وانتلعت عنا ثم يتوبون من قريب فقرب لنبد منه لنبد منه ولكن يقول كتصح بشبادي وقالوا ما يكبر ايه هتأتيونه هتأتيونه لأ انه اللي التوبة على الله لا شو اللي يعملونه بجهالة بجهالة لا الجهالة هنا يعني ايه مش معلها الجهل وعدم العلم لان يوم الجهالة ويستفق والطيش يعني كيف تشرب طائش وعمل ايه الذنب وعين يسوف تشرب الجهالة ويستفق الجهل ثم يتقع والذين يعملون السوء بجهادة طيش الشهاد والسفا والتطرفات اللي يكون عندهم <تصفيق> اللي عندهم قوة وعندهم اندفاع ثم يتوبون من القريب فأولئك يرسوه الله عليهم وكان الله عليهم الحقيق فلو ان ما يجي موت يقول انكم الذين كنا وانقطعوا هذه تفكر ولا ساعتنا لهم على باب على الناس اللي فيه قضاويه على فعل الذنب ويتمكن الله باستمرار مش تقولي انا فعلت الزبق مش هتوب بقى انت شعروا يا فأنت كل كنة كل بيحتى كل غنة مليئة للعنوة كل حركة اللي عمل في كثير من الاخرار فازاي تقولي ان انا يعني. ما اعطاعتش فلماذا ولا الانسان يقتصر علمي لا الانسان يستفيد ده في العلوم والمعارف انا اود ان نحن نستغفر الله ونجد التوبة والاستمرار كل شويه ننطق لله استغفر الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اه إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مره الحديثي أيها الناس توب الله في إني إلى الله يوم اليوم مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما من جنده وما تعرف تتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مره ماذا يكون حالنا احنا محتاجين الى مئات المرات ومع ذلك نحوش ان تغير مرة في ان احنا نتفع الظنوبنا واعملنا في الاعثام ونتوب الله ونكسر امر الطوب قالوا رقمها عمل صالح عشان عشان تيجي حسنات الثلاث سنوات في الحسنات وجنب الصدر واجري السجده الثالثه خمس مرات ويرني لوقاره لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى توضع عمل صالح ومن فعل وعمل صالح من سيناه الله متى؟ لا متى وأما من عمل عمل صالح من سولاه الله في آيات الخبراء فلا بد من التوضيح من العمل الصالح عشان يصبح أرجاء الجودي وظاهر النجاسات مع عطلة نجاسة. نجاحه وأقصاه اللي صحيحه والضحايا عمل صالح والعمل صالح مش لقيته على الزلم وخلاص لا وضد يعمل عمل صالح لا وعلى الزلم يعمل عمل صالح وياتوب الله ويقربه في الطمعات ثم تحدث الآيات عن حق من خطيق المتاح في صورة المتاح كانت الجاهلية يظلمون المرأة وينجي بعض يعني الرجل اللي يتزوجونها او يزوجوها لمن شاء او ينعونها من الزياد ويدعلونها تسائل ايه ايه حكاري تزوجوها لمن شاء او هو واحدهم يتزوجها ليه وكمان ممكن ينعها من السواد ويمكن يخلوها لغاية مقصدي كالتغير يكبر ويبعد جولها ايه ايه مقصيتي ايه تحكمات بالباطل يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها تحتوثوا النساء ويمكن لكم ترث النساء جولة من ثقت المتاع مع الحديث اللي حفظت له لا. لا يحل لكم ان ثلث النساء كرح فلا يجد ان تغفى اعطاهم جاهلية واوزارها ما يحل لكم ان ثلث النساء كرح فاي مرأة يغوط عنها وليها لا وفر حالة ان تورث والصودع كما تودعك انتك يتزوجها لمن شاء ويزوجها لمن يشاء ويمنعها الزواج اذا شاء لا لا يحل لكم ان تثيروا النساء قط وبعدين في رجاء نوديها فيها و ولم نعرض عطوكها ماذا تقولوا خلاص رسالة ها قل بنت عايز اخذ بجاكة تبتع اي حاجة ولا تعبلوهن لتبحثوا ببعض ما بعض ما لا لا تعبلوهن لا تضاروهن لا يتضيقوا عليه ان عشان تتجيب الحق المستحق وتكره العيشة تقول لك اللي انت عايزه خل. يبقى ولا تعطروهن زي جهة الاسلام لا تضاروهن لا يتأخذوا بعض اموالهم وممكن يكون في الجاهلية في الجاهلية كانت بيعملوا حاجة كي كده ليطلعها ويقول لها ما تتجوزيش إلا لنا أريده ليس ما تطلعها ثوالا قال لا يطلعها وإلا ما تتجوزيش إلا الأشاء أو الأربعة ويش ويش اللي عليها هذا ويجي الخاطب يحفوها ده علشان عشان ترضي الزوج الاول اللي كتبوا عليها الشروط تكيلوا بعض ما هتاها عشان يرضى ويسمح لها بالزواج يبقى ده يعني ان فعل كانت الجاحدين ولا تعذبوهن ولا تمنعوهن من الزواج بعض في تحريم الصحابه في اذهان الا ان يأتينا بفاحشة مبينه او مجاعة الإنسان أو العصيان أو المشروف أو الصاحشة بمعنى اللي إلا تبقيني حالة من حداتي وانت بدي بت... هل تذهب وتقول اللي انت عايز يعمل الله الأزواج بأن يعاشر الزوجات بالمعروف وكما قال الله تعالى فانسكوهن بمعروف او فاركوهن المعروف فانتاكم بمعروف او تتريكم باختاك فلابد من المعاشرة بالمعروف قالوا عقلنا يحب من الزوجة الالاقة والنظافة وكذا وكذا لا بد ان يكون على هذا المستوى يطلب من نفسه ما يطلب من زوجته يعاشرهن بالمعروف يتلطق معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مع زوجات وكان يجمعهن في بيت صاحبة الليلة فتعشى معهم ويرفق بهم وكان ان عليه وسلم شعب طلاف العشاء يصمر مع اهله عيلا ويدحق معهم وكان يا فلم تقضيهن اعظم المناقصة فيثابق عائشة في الجاي فتفدقه المرة الاولى لانها كانت لم تستلق لحما ثم تفادقه بعد ان تمتلق شحنا ولحما فيثبقها فاقول لها هذه بتلك بيو فضي وهكذا كدف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف فيقول كل الله على نفسنا خيركم خيركم يا أهلي وأنا خيركم لأهلي وما أكرم الإساء إلا كريم وما فالعاديث في ذلك كثيرا كان المعروف ثم دعا القرآن الرجل إلى أن يعاشر المرأة كل معروف حتى وللقها حتى لا قلها لا يتجه إلى طلاقها، فإذا كان منها خلق رضي آخر يعني كان المعروف قلع الأخلاع والجرعيين يشوفين تتكره منها ايه الخلق ده يبقى في اخلاق ثانية طيبة فليس يزينها الاخلاق الطيبة بيستينها ايه وينك ربنا يربطت منها الضرية الطالحة والولد الثانة يدعو لك خليها مش مال انت يبقى ايه تسارقها في فانت يهتموهن عسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تستغربون اكثر من كده لان المره اللي تراها انت الخير الكثير ياتي من الها ومن لاخيتها ولماذا تسرعوا في ادلائها لا يفرق من المؤمنه لا طبعا ان كانها منها تقول قال ربي واكثر رساله قصيده فراني في مثال مرور معاصره الشعور ف انت بتراها بسيطه في الكبير لغايه قريب لكن هي في حاجات ثانيه بس اللي هو طيبه مصيبه هيتحمل ايه يتحمل غيره ها اللي كانها طويل ومختلف ليه كل خير مطلوب لو عيط لو هي كانت راضيه في بعض الكلام واذا اتكلم بشيء لا يعجبه فوت المره بترمى المره ثلاثه القدر متصفيع فكر عليه لكن علشان فروق بكل كلمه وثنين ماذا تعاتب في كل موقوف اذا كنت في كل صغير عاتبًا فبك لم تلقى الذي لا تعاتبه لا مين بقى بتعاتب طول الحاله مش حد لاين من العضلوس وعايزوني مره عاتب عاتب مع جثتك من الساعه على اكتب المرأة من خلقه طباح مش كده يعني ما اشتر هو عدو عين جايز انه هم لا اعطى الله يتطرق الشيء اعطى ان يتطرق الشيء فيجب انت المرأة هذا فعلا هالشيء ان اخفر وعندو حاول انه منها شيء ومدل قد انت سريها بكل قد يتكون وفي انه يسيئوا ليها في كل أمتنى. طيب بعد هذا بين القرآن العلاقة الزوجية والمعبة اللي الزوجين فأني الرجل كشف على المرأة او كشف من المرأة كل شيء والمرأة كشفت منه كل شيء يجد حتى لو طارقها يجد ان لا يعني يسيح اليها يأخذ كل ما دفعته لها او ان هو لي لم تكن افضى بعضكم الى بعض افضى كل من الثوبين الاخر افضى باسمك و افضى بتغيرك و افضى بمشاعرك و افضى باحاتيتك جاي تاخدينها حاجة تناجح لها عايز ما وعنى عرفتم السببان زوجي ان كان زوجي وآتيتم إحدى هن كمطارا فلا تأخذوا منه شكل كمطار كمطار ده حاجة جديد أول نظرنا تبقى من الزهر والسطة وعديت لها كمطار كمطار من المال فلا منه شيء. ثم يؤلم الرجل أتأخذونه بطانا وإسما مبينا تأخذ منها الحالة الله عبر عادة مشهور ثم تأخذ منها ليه وكيف تأخذونه وقد أضع بعضكم إلى بقر رسول القرآن رسول القرآن التي أجب أغضريا معناها كل حاجة منك يشفف كل حاجة منها ينتشفف وعفض بعضكم الى بعض وعفض بالجسوب اكثر من السهل عفضت بعض المشاعر عليك انت ترزعوا يا عسل الاحاتف كل حاجة عرفتها عنه وهي عرفت عنه كل واحد عفض بعضكم الى بعض افضاء كامل انت تاخد منها حاجة وعقدنا منكم نفاقا غليظة اللي خدت منك نفاق هو عقد النفاح عقد الزواج ولكم خدت منهن بأمانة الله وبتحلالكم ودهن بسلمة الله نفاق غليظ خديث وخديث وكيف تسمح نفسك انهن يا قوم يا شي وكيف تاخذونه وقد اضط بعضكم الى بعض فأخذنا لكم نفاقا غليظا ثم بدات اتحدث على المحرمات وبدات بذمه القطف لأن دي كانت في كان كلام عندهم في جاهليه كان الحاجتين اللي هم يعني أحضيهم أفضل زوجة الاب والجمع من المحطين فهيبقى بزوجة الاب لأن حضمة عيف جاء الشنورة مظلم وعايت له ان زوجي مات ابنه جاء يتدوغني وعلى ابنه جاء ابني والأولاء زي إبني فكيف المرأة؟ فالهيها يا رسول الله لا تغذي بالآية ولا تنسيحه ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد ثلث لأن هذا كان أمر مستعمل في الجاهلية أنه يتذور لمرأة أبي بعد النوم فأقول إلا ما قد ثلث فالذلك خلاص لا تؤهدون عليه وإنه كان فاحشة ومقسم يفاءة المساحبة فاحشة ومقسم أمره ينقطه الله ينقطه الله ففاء سبيلا هذا السبيل فاء هذا الطريق طريقا أن يستمتع الإنسان بمرأس قبيل إنه كان مقسم ومقسم طبعا انا جبت ايضا وحضرنا تبتوا على كده مش كده اه نوضع عليها كده عليكم امهاتكم ومثل أمه امهات مين امهات مين امهات مين امهات من قبب سبع امه بب وامه من أم قبب ايه أم. ايوه أبقاتكم. والاولاد اولادك ثلاثه بنت الابن وبنت البنت كل وما ما تفت يبقى الاباء والامهات وما على والجد الاولاد وما تفت واقواصك في شقيقات او الارض او الام وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت افرض مش مش خير مش خالد خالد الأب في دعاء الله حرام خالد الأم هو بس جاود أنا أم بيكلم جمتها بيكلم الأم في شأن لأمها تعقن وعسل وعبنل فعند تجيب الدكترين طريقة ممكن؟ لا مش ممكن لكن المرة الثانية تعرف المسيح مطلقة او ما يسحن نعذبها وعقد حالها هو بيكلمها بيقولها هنعمل إيه؟, ايه لا, لأ. واحدة قاعدة معها اتجنل ايه دي ايه بنتي بقيت بقيت بقيتك ايه لابنها انا اقول لك هو طلع بعد العقد وما دخلش بيها الجلد البنت لا لا بس لو دخل بها ما لا يقول لك ليه يعني اشمعنى الام الام لو عقد عليها يود يطلعها ويأخذ بنتها وليس العكس عكس الدمية. أتوقع نحنا يعني أنا ما وصف الدمية. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لان ان الاسلام عايز يدي للبنت فرصه عايز يديلها فرصة عايز يديل الصغيرين فرصة يا كبار ان الكبار حاجه ايه قرقو تيجي يقول لكن دي انت اللي هتظلي كده لو كنت عايزه تتجوز فتايه هتاخد حتى في اخر وقت انا هتجوز فيهم نسائكم تداعبوا منيات في حجيركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم فنسائكم اللاتي دخلتم ايه, ايه؟ فاذا لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم هل ايه لا جناح عليكم من ايه ذكر القران فالزوغ الربيلة الربيلة هي إذن الله وقوان قد اشترف شرطين شرطا ملزما وشرطا غير ملزم فقال التي في خطوركم وقال التي تخلتم بهن يعني الربيدة تبقى او حرامة عليا اذا لم ادخل بالامر اذا دخلت فهو تبقى او حرامة واذا كانت في فجري الشرط التالي لأنه او ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الناس دخلتم بني فالشرف ايه الشرف ايه الشرف المسكون في خبره في زيته بيربيها عايشة معاه اي الشرط التاني دا منزم اللي هي الناس نسائكم الناس دخلتم ايه بهما لكن الشرط الاولاني غير منزم الشيطان العزلاني غير من الزلد هو الماتي في حجوركم فافرد ربيدة مش في حجري مشكلات او او طب ها بس اهم ايه امه وعال دي ال ليس ليفت في خيدي بتحيل لا تحيل عندما اتكره ما اتخلته تاني طيب لا تتخلش بالروم تتخل ازاي وش... هو اشطت الاتي دي حضورك المسائل اللي دخلت بهك تعمل كده في التحريم ايه طب ايه يكون رقم كده هو اللي عندك بشرط من الاثنين الحتتين اه لما كنا شرط في التحريم امرين وده شرط من الاثنين ما تحققش ها هتبقى نت دخل بيها الانرأة دخل بيها والربيدة ليست في حجر، تبقى ايه في مقتورة الاية آه. لكن لا المتشكرين من فقهاء دي او لا اي الشرط دي اسمه شرط مش شرط من شرط من الواقع شروط من الواقع دي ما متأثرش فسواء كانت في حجري او تنفت في حجري لا تحل لا تحل هو ممكن هو يدخل في الضغط هيبقى شروط منال الواقع يعني في الغالب في الواقع ان واحد من الجنب وواحد انت فين, فين؟ عندكم في في الغالب يعني في الغالب نور تكون عليه هذا شرطا ليقيس بحيث اذا وجد كان هناك واذا لم يوجد كان هناك عضو اخر لا ما ديش بس انتوش لا مين شرط اسمه شرط بيان الوصف اي من يقول ايه لا تكرهوا فتياتكم على الجوار ما تكرهوش الجواري والحرة اللي عندكم على ال air على الجرأة. وان شاء من أراد ما تحصل. الأرادة ال ال البنت اللي عندك في الجيزة العفاء. ما تكرحوش على الجرأة إن أر إن أراد ال air العفاء كان يصرب هي ما على نفس العتاب قالك بقى قالك على الراء فصحى كده ده شرط ثاني اه شرط ان بالانو لان ساعه نزول القران كان الجواري اللي عند عبد الله بن ابي كلهم يريدوا الايه العتاق والتحصن فنزلت الآية لبران الواقع الواقع سعيد كانوا هم يريدوا التحصن والعتق ما يبقى الشرط من قيل فإن عرضنا تخفنا للا تكرفهن على البراء، فإن لم يردنا تتحفن جاذا لا على البراء، لا هذه شروط ليست للقيد وإنما لهذا الوقت وذي يا الذين أعملوا لا تأكلوا الربا أبعاث مضاعف ابعاف المضعفة دي قللان ايه الورفة ساعة لنزه كان بيأكل الربا ايه ابعاف مضعف محرش بيأكل الربا البسوط كان بيأكل الربا المرفض كان المجتمع عايش في أكل الربا المرفض فلما وضعت الآية عشان تبين الواقع اللي هم عايشين فيه الآية لا تكون الربا ابعافا ليس معناه. اذا لم يكن اضعافة مضاعفة كلها لا فدي شروط بتاعتي او ايه شروط لبيان الواقع وليست للقيد قد قد صرت امثلك في الشروط اني هي لبيان الواقع وليست شروطا للقيد انا ما يجي واحد يقول لك اه اه لا اتجودها عشان ما فيش تفجري ولا فيش تلبية في. قال له لوستموا صحيح لكن اتجوز ليه بيقول لي هاصيبك في رجله ما كانتش في بيتي اقول لا يا اخو ليس هذا شرقا من القيس وانما من اي الواحد لا اسم الذين من اطلابكم حارمه الايه الجنب اللي الابن والذين من اصلكم بتغض على ابن هو لا لا فأنتاني. حليله الابن يعني ايه؟ امراه الرجل صح؟ الذين من اصحابك يعني غير متوافق لو لازم اللي يتبعك مش كده يبقى تاخد مين؟ بتبعد مين؟ ابني لا زوجة الابن المتوافق طيب نقول كده اهو اي صح الذين من اصحابك ابنك اللي يكون هل يبقى ابن زمان ايه ؟ قلت بحلاء هذي الذين من أصلابكم يبدع على اللي كان بيمعه زوجة الابن ايه ؟ زوجة من حارفة هذي حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد بين الأختين إلا ما قد إلا ما قد عشان بيوضع على ما كان معالي الجاهليين، زي على تنكح وما نفع أبا أمة النساء ما قد سلف، فكان ذك الأب والوخي الثاني كان يحلف الجاهلين فعلى شأن يطمئنهم ويقول لهم إلا ما قد إن, له له إلا ما إن كان الله تعالى غفور رحيم. أي لي. في حاجة من الحق في الوقتين، بجمعين الوقتين. صحيح. فنشوفها من الحين. في الصلاة. ها. لو خمس منها والأب. لا ما خمس وخمس. يعني جوه الخالة. ما. يروحش تجوز معها في والجوز العامه ما يصح يجمع بين بنت الاخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المنحه وعمتها ولا بين المقل وخالتها ولا بين عمتها بنت أخيها ولا بين خالتها بنت اخاها لا صغرى على الكبرى ولا على الصغرى قال القرآن في موضوع الجمع المرأة وعمتها او العمه او بنت اخيها والمرأة وخالتها او خاله او بنت اختها لا يصح الجمع بينهما زي كما لا يصح الجمع بين الاختا يصيب المصيب المصيب ماصر كلان دون الاجرون ولكنه انصيب من سَيَكُونُ يَوْمًا الْأَقْرَبُ وَلَا تَفْرُقُ بَيْنَهُمْ أَكْرَبُهُمْ إِلَى طَائِرِهِ مِنَ الْكُتُبِ فإذا حضر فتنة أولي إرجاء الركان والنساكين فيذكوه النسر فرضئهم منه قل يخشى الذين لا تركوا من خلفهم جرية جعاة خاطر خاطوا على الجن كن يستق الله فَهُوَ الَّذِي كَانَ مِن دُونِهِ الْمَلَائِكَةُ مِن بَعْدِهِ وَأَتَّخَذَنَا مَعَهُمْ يَسُورًا وَأَتَّخَذَنَا مَعَهُمْ مُتَّقِينَ وَأَتَّخَذَنَا مَعَهُمْ مُتَّقِينَ بالزكر يحضي الأمين كي فإن كل من ترى أن ترطت نتين فلهن كلك ما ترط فإن كانت واحدة فنغل فلأبويه إنه يكتبت مما ترك إنسان له ورد فلن يكون له ورد ورشه أباه فرأمه اكتبت إن كان له إقوة يَدْيَكُمُ يَرْكُسُ بِهَا الْجَيْنِ هَذَا حُكْمٌ وَأَمْرٌ أَقُلْ مَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَكْرَبُ